وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد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 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرّبْ بِرَحْمَتِهِ مَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن كُنتُمْ صَالِحِينَ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبِنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ وَإِن مَّتَّعْهُنَّ لَأَمَتْهُنَّ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فقل لهم قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ البسط فَتَقْعُدَ مَلُومًا محسوراً إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّهُ كان بعباده خبيرا بصيرا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 ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وانفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وانفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها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 لفضيله كان محمد راتب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 فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا.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 وَإِنَّ من قَرْيَةً إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن وكذب بها الاولون واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بالايات إلا تخويفا وإذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك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 قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ اسْقَطَ عَثَمَنْهُ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً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 إذا لن ضِعْفَ الْحَيَاةِ الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً وَإِن كَادُوا من مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وإذا لا يلبثون يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رسلنا ولا تجد تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ ومن الليل فتهجد به نافلة لك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 القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين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 سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا, إلا أن قالوا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 قال لقد علمت ما أزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا يا فرعون مثبورا